الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صدوكم عن المسجد الحرام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 يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قُل أُحِلَّ لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونه النّمّم ما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب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 وَامْسَحُوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم, أو جاء أحد منكم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً أَوْ لَمَسْتُمُ نِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آمَن فَتَيَّبًا مَّعُودًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين للاله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 وقال الله إني معكم لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعذرتهم وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سعياتكم ولا أدخلكم ولا أدخل أنكم جنة تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضه بنميتا قوم لعدناهم وجعلنا قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلم ما وضعيه ونسوح الضآ ولسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال فاطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين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 فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ وَجَعَلَكُمْ لُقْمًا وَأَتَكُمْ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 فإي يخرج منها فإننا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهم ما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إنكن مؤمنين.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 يُعَظِّمُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم بعد مواضع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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون الكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحُكِّمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْطَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُلَاءِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إنا إِنَّ أَنْ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 ولا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِن النفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والأذن بالأذن والأذن بالأذن والأنف بالأنف فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا مصدق لما بين يديه من التوراة وآتي له الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهو دو وبوعثة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُم بما أنزل الله فأولائك فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعههم ولا تتبعههم عما جاءك من الحق لكل من جعلنا منكم شريعة ومنها جاء.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 بعضهم أولياء بعض، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ عَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلاعيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم إن انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَعْقِلُونَ مِنَ الَّتِي أَلْآمَنَّا إِلَّا الَّتِي أَلْآمَنَّا إلا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا أولئك شر مكالا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ونعنب ما قالوا بل يداهم بسوطتان يوفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرة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 وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضِغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لدهم أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقين قتلون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 وَإِنَّمَا يَنذِرُكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ وَيَوْمَ الْآخِرِ فَلَا تَهِنْ لَهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَكْثِرْ لَهُمُ الذِّكْرَ ۖ وَلَا تَكُنْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأتلا للطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنت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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتلاهوا عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا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 كثيراً ولكن كثيراً منهم فاسقون. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم وددا للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى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 يا ايها الذين امنوا لا يبنوا انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله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 فجزاء مثل ما قتل من الذن عم يحكم به دواعر منكم هدية هدية بال والكعبة أو كفرة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صيام اللي يذوق وبل أمره عف الله عما سلف وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَ لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسوقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرته ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترعون على الله الكذب وأكثرهم وأكثرهم لا يعقلون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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم او اخران اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إن إذا الل من الآثمين اِنْ عُثِرَ عَلَى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانُ فَيُقْسِمَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا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 وَإِذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَن كَيِّ جِئْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذ أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَن آمِنُوا بِي قَالُوا آمَنَّا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 فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِى مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّي إِلَى هَيْنٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ